افطان عليكم العهد أَمْ اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن نحم من اوزارا من زينه القوم ولكن نحم من اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك ألقى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 قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت عليه هاك فلنحرقن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْثَّمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا